فَبِمَا نَقَضِهِمّ سَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآياتاتِ اللَّهِ وَقَدْ لِهِمُ الْأَم بِآاء بِغَيْرِ حَِّ وَقَولِهِم وَقَولهِمْ قُلوبُونَا غُلْفْ بَلْقَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنونَ إِلَّا قَلِلََا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 أل إك سَنُتيهمْ أجرَد